صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدهة وكل بدهة ضلالة وكل ضلالة في النار وبع باب الربا والصر وربا لغة بمعنى الزيادة وربا لغة بمعنى الزيادة ومنه قول العرب رب الشيء يعني لما وزاد وقولهم أرباء على الثلاثين يعني زاد على الثلاثين قولهم أرباء على الثلاثين يعني زاد على الثلاثين سنة أما الرباء شرعا هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا فيلزم لتحقق الربا هنا شرطاني أما الأول فهو ماذا الزيادة صحيح فإذا بيع شيئان بغير زيادة فلا ربا كأن تقول كأن تقول هذا جنيه على أن تعطيني جنيها بعد شهرين فهيح فليس هذا من الربا لماذا لعدم وجود الشر لعدم وجود ماذا الشر وقولنا الزيادة ها هنا فيه إلزام وشرط ما معنى فيه إلزام وشرط فلو حصلت زيادة بغير إلزام وشرط فليست ربة فليست ربة منه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان قد اخترض من بعض الصحابة فلما حل الوفاء أعطاهم قرضهم وزيادة أعطاهم قرضهم وزيادة فهذا ليس من الربا لأنه لم يكن هناك ماذا لم يكن هناك شرط الربا فما الفرق بين الربا وهذه الصورة الربا فيها شرط مسبق أعطني جنيا حلا أن تأخذه مني جنيها وربع الجنيه بعد سنة هذا شرط لكن أعطني جنيها إلى سنة ثم حل الوفاء فأعطيته أنت الجنيه ثم زدته عشرة أو ربع الجنيه بغير أن يكون شرطا مسبقا بينكما فليس هذا من الربا بإنعدام الشرط المسبق من الشرط المسبق على الربا يبقى شرط الربا أن يكون هناك شرطا إيه؟ شرطا مسبقا قولنا الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا فهذا شرط آخر أن يقع البيع فيما يجري فيه ماذا الربا إذا فليس كل شيء يجري فيه الربا مثاله لو استبدل رجل ثوبا بثوبين لو استبدل رجل ثوبا بماذا بثوبين هذه زيادة لكنها ليست ربا لماذا لأنها في شيء لا يجري فيه ماذا الربا لأنها في شيء لا يجري فيه الربا أعطني ثوبا على أن تأخذ مني ثوبين فالثياب ليست مما يجري فيها ماذا الربا فهذه وإن وقعت الزيادة لكن هذه الزيادة ليست ربا لانعدام ماذا لانعدام الصنف الربوي صحيح يبقى نحن جربنا لوقوع الربا ها شرطين الأول شرط الزيادة والثاني في شيء ماذا ربوي وليس كل شيء يباع ربويا فهناك أصناف ربوية وهناك أصناف ليست السيارات ليست ربوية الثياب ليست ربوية الساعات ليست ربوية الأكواب ليست ربوية وهكذا يجوز أننا أعطيك كوبا على أن تعطيني ثلاثة وأربعة ومئة يجوز أن أعطيك ثوبا على أن تعطيني ثوبين وثلاثة وأربعة يبقى الربع هنا يقع بشرطين اثنين الأول الزيادة والثاني ماذا الشيء الربوي الصف الربوي حكم رباء هو محرم بالقرآن والسنة لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صحيح اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بل وحرمته شديدة في الشريعة لقوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الربى سبعون بابا او سبعون حوبا اهونها كمثل وقع الرجل على امه هذا الحديث فاذن فوائد الاولى ماذا تعدد ابواب الربى اذا فالربى ليست له صورة واحدة انما له صور ايه كثيرا جدا. ثانيا أن الربا على درجات في التحريم. وهذه القاعدة ستحل إشكالية ستأتي معنا. فظاهر الجانك الآن سلمك الله أن الربا على درجات في ماذا؟ فقوله أهونها كمثل وقع الرجل على أمه إذا فهناك أعظمها صحيح وهذا يدل على أن الربا ليس رتبة واحدة تمام إنما الربا على إيه على درجات إثما كمثل وقع الرجل على أمه إثما نعم وأنه أعظم من الزنا بل وأعظم من زنا المحارم جرما وإثما عياذا بالله الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم درهم يأكله الرجل من الربا، درهم يأكله الرجل من الربا. إسمه عند ربنا إسمه عند ربنا كاسم ستة وثلاثين زنية كاسم ستة وثلاثين زنية وهذا الحديث فيه دلالة على أن الربا تعظم حرمته بفحشي ايش معنى بفحشي تعلمون ان هناك من الربا ما يسمى بالربا ايه الفاحش اللي كلما تأخر كلما ايه تحصلت فائدة فائدة كلما تأخر فكلما عظم الربا كلما زاد الاث إذا فهو ليس درجة إيه واحدة، وأنه أعظم من الزنا. الدليل الثالث أو الرابع. الأصل في العدد يا أحمد. الأصل في العدد. أنه لا مفهومنا، لا إلا أن تعتقرين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل ربا، لعن الله آكل ربا، وموكله، وموكله. وشاهدين نعم وشاهدين وما احزن ما قال بعض اهل العلم أن آية الربا فيها دلالات تسع على تحريم الربا وعظم اسمه آيات الربا فيها دلالات تسع دلالات المساله فرع اكتوبر فرع وقد أجمع العلماء على تحريم الربا إلا من خلاف بينهم على بعض صور الربا يعني اتفقوا جميعا على تحريم الربا لكن اختلفوا في بعض الصور منهم من قال هذه ربا ومنهم من قال ليست ربا ولكن اتفقوا جميعا على تحريم الربا أو أجماعوا على تحريم المسألة الثانية الأشياء الربوية وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء الربوية بست فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والبر بالبر والبر اللي هو القمح يعني بالبري والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدًا بيدًا، فإن اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدًا. الحديث. وفي الحديث زلالة ظاهرة على الاموال الربوية انها ست، وهذا لا خلاف عليه بين اهل العلم واختلفوا واختلفوا في ما سوى ذلك من رب فيما سوى ذلك من الأموال على مذهبين لأهل العلم الأول الأول منع الربا في غير هذه الأصناف وهو مذهب أهل الظاهر و أمس فهذا كلام يحتاج إلى شرح ما معنى قول الظاهري أن الربا لا يقع في غير هذه الأشياء يعني يجوز في غير هذه الأشياء التفاضل والنسيء بمعنى نضرب مثالا اللب يا مثلا أو الأرز عندهم يجوز أننا أبيعك كيلو من الأرز بكل ويني إلى أجل يا ناطيق مثلا كيلو من الأرز اليوم على أن منك بعد شهر كل ويني. لأن الأرز عندهم ليس معدودا من الأصناف ستة وقصر الربع على الأصناف فعندهم لا يجوز بيع كيلو من التمر بكيلو وين من التمر. لأن هذا إيه لأن هذا من الربا تمام إذا قالوا بأن الربا ليقعوا إلا في ماذا في الأصناف الست طب ما دليلهم على هذا الأول ما الدليل الأول هنا ظاهر الحديث إن عدم الدليل على غيرها أصلا صحيح لأن الحديث عد كذا ستة فلو كان الربا يجري في غيرها لعدها النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يبدل الأولى عندهم هذا إبراهيم انعدام الدليل انعدام الدليل على وقوع ربا في غيرها من الأصناق إذ لو كان ربا في غيرها لعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه مسألة مما تعم بها البلوة والقاعدة أن كل ما تعم به البلوى لا بد للشارع الحكيم أن يبينه للناس. المذهب الثاني وهو مذهب أهل الجمهور. آ آه مذهب جمهور أهل العلم. من جوازي وقوع الربا في غير هذه الأصناف الستة. بدلالة القياس بدلالة القياس والشريعة لا يمكن ان تفرق بين متماثلين وهذه الأصناف الستة تماثلها ويرها كالأرز والبقوليات ونحو ذلك. يبا هنا المسألة دي مبنيه على خلافه وصولي صحيح خلاف وصولي بين أهل الظاهر وأهل المعاني وأهل المعاني أو جمهور أهل العلم صحيح هذا الخلاف الوصولي أن أهل الظاهر لا يرون حجية ماذا القياس وقد جرت قصة لداود الظاهري وهو إمام الظاهري الأول مع بعض إمة العلم قال له يا داود أنت لا تقيس وربك يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فكيف لو عمل مث دون ذلك أو من عمل نصف مثقال ذرة من الخير أي جزى قال داود أبلعني ريقي يعني أمهلني أفكر قال أبلعتك دقلة يعني اذهب فاشرب نهر ايه دقلة تمام فهذا هذه القصة وقعت لداود وكان من ينكر القياس والحق يا إخواني حجية القياس لاسباب الآتية أولا استدلال النبي صلى الله عليه وسلم به صحيح استدل بالقياس كما جاء في الحديث الصحيح رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أبي مات وعليه دين أو أبي مات وعليه صوم أفأصوم عنه قال له أرأيت إن كان عليه دين أبي مات وعليه صوم أفأصوم عنه قال أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق بالوفاء هنا تدل بماذا النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس فإذا كنت تقضي دينا أبيك فمن باب أولى تقضي دين من دين الله عليه صحيح فهذا الاستدلال منه صلى الله عليه وسلم بماذا بالقياس وحديث الجمل لما ولد للرجل بعض الولد وكان إيه أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أرأيت الجمل الأحمر أو الأوراق؟ قال لا هل نزهه عرق؟ قال كذلك. إذا هذا الدليل هل أنا احتج بالخياس؟ صلى الله عليه والسليم. ولذلك يعجبني مذهب الإمام البخاري في هذا. فبوّى بابا باب ما ينهى عنه من تكلف القياس من تكلف ما هو القياس المتكلف القياس الذي يكون بين غير متماثلين أو القياس الذي يكون بغير علة جامعة لأن القياس هو الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهم نحن نلحق المخدرات بالخم للعلة التي تجمع هذين الشيئين مع وهذه العلة هي ماذا الإسكار وهي متحققة في المخدرات ومتحققة في ماذا في الخم فمن منع القياس لا شك فقد تعنت أي شبهة ومن الشبه التي منع بها أهل الظاهر الربا في غير الأصناف الستة اختلاف العلماء في العلة وصار الواجب التوقف ما معنى هذا الكلام قالوا أنتم تقولون بجواب بقياس الأرز والبقليات مثلا على البر والشعير والتمر وكذا طب ما هي العلة الجامعة العلماء اختلفوا فالمالكية قالوا الاقتيات والادخار وبعضهم قال الاقتيات، وبعضهم قال الكيل والوزن قال لما كان اهل العلم مختلفين في تحديد العلة لان العلة هنا الحق. الحكم انا هقيس على عليه على العلة لما قس المقدرات على الخم هنا على ماذا على علة الإسكار متحققة في الاثنين لكن انت بتقول للأصناف الستة دي إيه العلا اللي ممكن أعضر قص غيرها إيه عليها اختلف العلماء فقالوا اختلافهم دليل على عدم وقوع الربا في في غيرها صحيح عدم وقوع الربا في غيرها فاختلافهم دليل لان لا يمكن للشريعة ان تهلق حكما خطيرا كهذا بامر ايه بامر مختلف ايه فيه صحيح طيب كيف نجيب على هذه الشبا وجوابنا على هذه الشبا لانه ان وقع اختلاف في العلة الجامعة بين هذه الأصناف الستة وغيرها اسمها أخوانا لابد بين القضية يظهر لي أن بعضكم لم يفهم تمام فأرجع إلى كلامي عن القياس أولا لتفهموا ثم ننتقل لمسألتهم لكي نقيس لابد من وجوده إلا تجمع المقيس والمقيس عليه مثال الصوم والدين صحيح هنا في عله جامعة ان الدين حق لبشر على بشر والصوم حق لرب البشر على الايه صحيح يبقى العله الجامعة هنا ايه الدين حق تمام فلا بد ان تؤدي الحق ايه عنه فاذا كان على ابي دين فانت توديه ايه فكذلك لو عليه صوم فانت توديه يبا هنا وجوده حق تمام كالخمر والمخدرات العل الإسكار الآية جاءت نصا في ماذا في الخمر إنما الخمر والميسر ما جاءت في ماذا لكن في عل جامعة اللي هي الإسكار يبقى إذا نقيس المخدرات على ماذا على الخمر يبقى فهمنا لابد للخياس من سلاسة أركان مقيس مقيس عليه و... وعل جامعة تمام لكي يصلح هذا القياس ولكي نقول بأن هذا القياس قياس صحيح معتبر هنا الظاهرية يقولون لا لا نقول بالقياس الأصناف الربوية ستة ذهب فضة تمر شعير بر ملح وما ذاها فلا نحن نقول لا الربا يجري في الأوراق المالية الجنيهات دراهم الجنيهات الريالات لأنها إيه عوض عن الزهاب وإله تماثل ذهب تجري في ماذا في الأصناف الأربعة وما يمثلها زي الأرز إنه الأرز كيف الإيه كيف القمح او البر صحيح والتم البقوليات كالفاصوليا او اللوبيا كيف الايه كيف الارز وكيف الايه في علة جامعة بينهما العلة دي الاقتيات ولا ايه ان انا بقتاته وب ايه بتدخره يبقى في عله اهو يبقى ده زيد لما منعته قالوا لا قال العلم اختلفوا في العلة فمنهم من قال العلة الاغتياط ومنهم من قال العلة الطعام الأكل يعني طعام ومنهم من قال العلة الوزن إني ده بتوزن وإني ده بتوزن ده بيكيل وده بيكيل لكن الأشياء اللي تباع بالعدد لا يجري فيها رب تمام كالاثواب مثلا وقال لو كان الربا يجري في غير هذه الاصناف الستة لما حصل ايه اختلاف لان الاختلاف لا يقع في امر كهذا تعم به الايه البلوى لا يمكن للشريعة تمام ان تربط امرا كهذا تعم به البلوى بامر يختلف ايه فيه وعليه يبقى دي الشبهه طيب أنا أسأل الآن من منكم لم يفهم ما قلته آنفا بلا حرج بلا حرج طيب إذا نرجع إلى مسألة الظاهر منع القياس له قالوا أنتم مختلفون على العلة تمام فكيف نقيس هل نأخذ بالعلة التي عند المالكية للقتط والادخار أم العلة التي عند غير المالكية كالحنابلة الكيل والوزن أم العلا عند غيرهم كالطعم فنحن نأخذ بقول من ومن وهؤلاء بشر وهؤلاء بشر وهؤلاء يبقى ندح هذا الاختلاف كله لماذا ودي فعلا قاعدة بدهية قاعدة ايه بدهية ايه السبب رفض شيء معين اختلاف الناس ايه عليه بل لو كان حقا لما ايه حصل هذا الاختلاف بينهما طبعا نقول لهم لا صحيح ان اهل العلم اختلف في العلة لكن هذا الاختلاف فيه راجح وايه ومرجوح تمام في راجح وايه في راجح يتقوى وفي مرجوح ايه ضعيف ان على هذه الشبه بقولنا وان اختلفوا والاختلاف ظن والاختلاف ظن فإن الظن فإن الظن لا يطرد كله وإلا فقد قال الله عز وجل فقد قال الله عز وجل إن بعض الظن إث ولم يقل إن كل ظن لأن من الظن لأن من الظن ما هو راجح وهو الذي يتقوى بالقرائم وتعالى تعالى أهلا يبقى من هنا يترجح قول من، وبذا يترجح المذهب الثاني، كن أن نفرق بين متماثلين. والله تعالى أهلا وأهلا. يبقى من هنا يترجح قول من. وبذاء ترجح المذهب الثاني وبذاء ترجح المذهب الساني على المذهب الأول بالمرجحات الآتيه. هنا نبيكم يا طربت العلم إلى كتاب هام جدا وهو أفر الاختلاف في الأصول على الفقه. هذه كانت رسالة ماجستير او دكتوراه في الحجاز ورسالة لبعض طلبة العلم ذكر من اختلاف اهل العلم اصوليا واسروا هذا الاختلاف على ماذا ودربنا مثالا في الدورة العلمية التي وقعت بالصيف من يذكر المثال اه رمضان هذا في اختلاف وصولي؟ لا الوصية لوارث لان هذه المسألة خلاف ما بين الاحناف و جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم قالوا ان الوصية ليه؟ لوارث والاحناف قالوا الوصية لا تجوز لما تجوز لماذا؟ لوارث لكن منعها من؟ منعها من؟ من اهل العلم ليه؟ منعها الجمهور لأنهم يقولون الجمهور بأن السنة تخصص عموم القرآن وتنسخ القرآن لكن الأحناف أهل السنة لا تنسخ إليه فبناء هذه لم يعتبروا بنسخ السنة لا وصية لوارث وإنما أهل السنة قالوا إيه بأن السنة تنسخ القرآن طيب إذا اتفقنا فقلنا بأن ترجح المذهب الثاني على المذهب الأول نعم الدكتور في الحجاز ما أذكر اسمه هم يقولون بأنه ليس متواتر يقولون بأنه أحد هم يقولون ابن واحد، ولكن هذا الحديث علم بجمع طرقه تبين أنه متواتر طرقه تصل الى العشر فنقول يترجح المذا الثاني على الاول لانه ايه من يقول لانه ايه المذاب الثاني لا نحن ما نرجح بهذا احرط وقلنا في المزاهر في المسائل المالية دائما بنأخذ بالإيه بالأحوات ما دليل الأرض بالأحوات في المسائل المالية فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لماذا لدينه وعرضه تمام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لأنه أحوات ثانيا لأنه أقوى من حيث دلالة النص. طبعا الشبه التي عرضوها بأنه لو كان النبي يجري في غيرها لذكر الإسلام. تمام؟ نحن هنا سنحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. يعني اشياء او ذكر هذه الاصناف الست التي تجري فيها الربة ورحمكم الله ولم يذكر غيرها هل للعدام الربة في غيرها ام لماذا طب لي عد هذه الستة تخصيصا نعم احسن وعده جوابها شبا وثانيا عده صلى الله عليه وسلم الأصناف الستة من باب ماذا من باب التغليب من باب التغليب لأنها كانت غالبه على القود العلة. الله يحمي هذا ما يصل الآن وما يقضي. طب إذن يا أخوان ماش. طيب الأخير إن شاء. اسم الله. يعني أرجو ألا يخلقكم قيام هذا. فيعني في هذا له وجه في السنة. وثانيا تدرون يعني حال المرأة. فمثل هؤلاء من العامة لو نفر منهم الخاصة لنفروا من السنة جملة وعامة ويحسن بنا أن نترفق كل رفق فيعني فكرت بأن لو تركت سؤالها أو جواب سؤالها فقد هذا يعني يغضبها هذا لا شك وقد يعني تدفع السؤال الى من لا يحسن الجواب فيفتيها جهلا فيضللها فيضللها اقول فرع واختلف اهل العلم في العلة في الأصناف الربوية، فقال الأحناب بأنها الكيل. إيش معنى الكيل؟ لا، الكيل غير الوزن. وإذا قالوهم أو الوزن يجري في الحجوم ولا الكتل. مم. والكيل يجري في ماذا لا بد أن تفرق بين الأمرين وسبق أن ذكرته أنا تمام لذلك قلت نخطئ لما نقول كيلو لبن هذا خطأ لما الصواب أن يقال لتر لأنه حجم صحيح أما الوزن الأشياء الصلبة تمام نقول كيلو أرس ونقول لتر زيت ومن هنا خطأ بابنا لما يضع لتر الزيت على الميزان تمام فإذا رأى أقل من كيلو قال هذا في غش لا هذا لتر واللتر إيه حجم ومن هنا قال القرآن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لماذا نص على الوزن لأنه خلاف الايه كيل وين الجماعه في الرياض طيب فقالوا العله الكيل ان هذه الاصناف بتكيل يعني بالصاع بالمد تمام تكيل بالصاع بالايه بالمد وفي الذهب والفضة الوزن ده ماذا بالاحناد الاحناد يا رجل. وهو ماذا بالحنابلة ايضا نعم المد كفية ملء كفية رجل والمد كان اناء يعني يكيل به ذلك لما تسمع كان يغتسل بالصاع مش المقصود بالصاع اربع امداد المقصود بالصاع هنا ايه اناء لو حجم كان معلوما عندهم تمام وعند المالكية العلة الاغتياط والادخار عرفنا الكيف والودن لعلة الاحناف ومن والحنابل عند الملكية العلة لاغتيات والادخار في الاصناف الاربعة يعني اشترط في الصنف الربا وان يكون ايه مقتاتا وايه ومدقرا لان هذه الاصناف الاربعة تقتات الشعير البر التمر الملح صح وهي ايضا ايه تدخر فقالوا العلة الاغتيات والإيه والعلة في الذهب والفضة الثمنية الثمنية يعني إيه الثمنية إن هي ثمن للأشياء يبقى كل ما كان ثمن للأشياء كالدولارات كالجنيات كالريالات يقاس على ماذا ذلك الشيخ ابن عثيمين عجبني عندما قال شيئا قال إن مذهب المالكية في الاموال هو اقوى المذاهب مع انك تعلم ان الشيخ كان على على اصول المذهب الحنبلي انا لا اقول على المذهب الحنبلي انما على ماذا مذهبين ومع ذلك قال هو الشيخ قال المجرى المجرى اكبر مذاهر المسائل له الاموال اكبر مذاهر المسائل له الاموال وذكر شيخ الاسلام ان العلة الطعم مع الكيل والوزن طعم يعني ليه او الطعم طعم يعني اني لابد في الاصناف الربوية ان تكون ايه مطعومة موزونة او مكيلة يبا عليه لا يجري الربا في غير الاشياء المطعومة كالسيارات كالاسواك يعني إلى أجر الربا ممكن أعطيك ثوبين وتعطيني إيه ثوبين كما يحسب بتروح تستبدل ثوب تمام ده بثوبين أقل أو سيارة بإيه بسيارتين ويجوز تأخذ الفرق يعني تقول خذ هذا الثوب واعطيني الثوب ده وإلى وأعيس فرق عين أعطيك أو السيارة وذاك السيارة واعطيني السيارة دي وخذ اللي هذا يجوز ما فيه ربا صحيح؟ لماذا؟ لأن السيارة ليست ليست من الأصناف الربوية لأنها لا تقتات ولا تتخل ولا تكيل ولا ولا توزن صحيح؟ ولا توزن هي تباع كيلا تباع وزنا تباع قوتا ولا تباع تباع بالعدد السيارة فمنها كذا موديل كذا فمنها إيه؟ كذا واضح طيب ويترجح مذهب المالكية من ان العلة هي الاختياط والادخار وهذا أقوى الأخوان ولا بد ولا بد من تحقق العلتين معا الاختياط والادخار في الأصناف الأرباع تتكلم عن الصنفين الثانية تمام يعني لو في متحقق علة واحدة وتخلفت العلة الثانية يبقى لا يجري ربا مثال خذ برتقالة واعطيني برتقالتين طب ما دايق تاته لكن هل يتدخر لا لا يتدخر يبقى ليه التوابل تختات وايه يبقى ما ينفعش ان انا اطبخ مثلا من التوابل كيلو وانا اعطيه ايه كل وزن تمام لماذا لانها ايه تختات وايه وتدخر اما في الذهب فالعلة هي الثمنية العلة هي الثمانية وهذا أقوى الأخوات هل مسألة الثالثة نعم أنها ثمن للأشياء فكل ما كان ثمن للأشياء تمام يجري فيها الربا سمن الأشياء يعني ريال دولار تمام فلا ينفع استبدال الريالات المعدنية بريالات ورقية مع الفضل تمام طيب اكتب المسألة السالسة أنواع ربة أنواع ربة ربة الفضل وهو الزيادة فعند اتحاد فيشترط لوقوعه فيشترط لوقوعه اتحاد الجنس اتحاد الجنس مع الزيادة يبقى عشان نقول في ربا فضل لابد من شرطين ما هما؟ اتحاد الجنس يعني ملح بملح تمر بطمر جنيهات بجنيهات ذهب بذهب هنا في اتحاده جنس فإذا حصلت بيادة يعني خد 20 جرام ذهب قديم ويعطيك 10 حديث 10 جرامات حديث يبدأ ربا فرد لأن اتحاده وحصل زيادة تمام؟ وحصلت ايه زيادة يبقى اتحاد الجنسي مع الزيادة يسمى ربا ليه ربا الفاضح النوع الثاني ربا النسيئة ربا النسيئة هو اتحاد الجنسي مع تأخير القبض اتحاد الجنس مع تأخير القبض يعني ايه هنا اتحاد الجنس مع تأخير قبض يعني زهب بـ بـ بمال او زهب بايه بذهب خذ الخاتم ده أو خز هذا خاتم الفدة وعطي لي خاتم فدة اخر ولكن بعد ايه سنة هنا اتحاد ايه جنس مع, مع ماذا مع تأخير القبض تمام مع تأخير القبض وان حصلت زيادة معه فقد جمع ما بين الليه ما بين النوعين ما بين النوعين شباة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا في النسيح لا ربا في النسيء طيب هذا الحديث هل يفهم منه جواز ربا فضل وحمله على ظاهره في دلالة على جواز ربا فضل فهذا قول عن عبد الله بن عمر مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ويجاب عن هذه الشبرى بالأجوبة الآتي الجواب الأول النسخ وقد وقع النسخ بالأحاديث المحرمة لربى الفضل وبالإجماع جواب ضعيف. قال الشوكان رحمه الله النسخ لا يثبت بالاحتمال النسخ لا يثبت بالاحتمال امسك القلم هذا كلام يحتاج الى شرح لكي نقول بان هذا الحديث منسوخ بد من تحقق شرطين اثنين عدم إمكان الجمع بينه وبين الناسخ عدم إمكان الجمع بينه وبين الليه وبين الناسخ اضرب مثال: لعدم إمكان الجمع بين حديث وبين الليه بين الناسخ والمنسوخ كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات يحرم ثم نصخنا بهذا هل ينفع إن إحنا نجمع بين القولين نقول خمسة تحرم العشرة تحرم لا يصح تمام لا يصح لأنه إيه لأ لأنه الجمع هنا متعز لكن مثال للجمع حديث بصرة وطلق ابن حبيب في مس الزكر هل ينقض الودوء او لا ينقضه في حديث بسرى قال انما هو بضعة منك تبا لا ينقض وفي حديث طلق من مس زكره فلي ليتوضع تبا ينقض كيف نجمع قالوا اذا لم تكن هناك شهوة صارك اي عدو من عضاء له الجاسب خلص محسو كمسه أي عبود من عبائله فلا ينفع صحيح لكن إذا مسه بشهوة لا يجوز جزء نقول مما هو وضعه منك لأنه ما أشبه بقية عبائله البدن أو الحسن فهذا جمع جمع حسن إذا عنده إذن الجمع أولى من اللي من النسخ لأن الجمع عمل لله للدليلين لكن النسخ اعمال لدليل وابطال طيب الشرط الثاني في النسخ معرفة المتقدم من المتأخ معرفة المتقدم من يعني هنا واحد يقول ان هذا الحديث ناسخ زي حديث وضوء من لحم الابن قال ان ده منسوخ بحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار هل ينفع هذا لا ليه لان الجمع ممكن ثانية لان احنا ما عرفناش المتقدم من الايه من المتأخر تمام لما نعرف المتقدم من المتأخر من النص يبقى هنا النسخ ده ما ينفعش ليه لان احنا مش عارفين المتقدم من الايه متاخر هل حديث اذابه لا ربا إلا في النسيئة متأخر عشان نقول انه نسخ وقوع الربا في الليه فضلا لا ما نعرفش دي يبقى لا يمكن ان قول بالنسخ لاننا لا نعرف المتقدم من ايه عصلي ايه هو النساء الناسخ إزالة حكم متقدم بحكم ايه متأخر عنه يبا لابد من شرطين معرفة المتقدم من الايه طب هنا حديث لا ربه إلا في النسيئة ظاهره كده يبقى ما فيش ربا اثنين ما فيش ربا فاض صح فعارف لا ده جه نسخه الحديث ربا الفضل نسخت حديث الوسام طب هو احنا عرفنا المتقدم من المتاخر يبقى لم ينفع هذا النسخ هذه واضحه بعيدة؟ طب الحمد لله ما لم يذهب ماجل جزئيه بلا حرج لم تفهم اسمع باركنا النسخ هو ازالة حكم متقدم بحكم يبا لازم اعرف حكتين المتقدم من الانه عشان اقول ان دالة ده تمام زي ما بيحصل كده مصالح حكومية قرار اداري 242 حضور الموظفين الساعة التاسعة صباح بالقرار الاداري 247 حضور الموظفين الساعة الثامنة صباح يبقى 200 سبعة واربعين نسخ إيه؟ لان انا عارف اللي ده متقدم وده متأخر عن طريق إيه؟ العدد اللي ده 200 يبقى اللي بعده 200 سبعة واربعين يبقى ده جي بعده يبقى, يبقى, يبقى نسخه تمام يبقى ما موظف يقولك لا انا باجي الساعة 9 القرار مزين لا ده سبعة واربعين تمام يبقى ما عارفه في ايه ده اول شرط الشرط الثاني مقدرش اجمع مقدرش اجمع بين الليه ممكن قرار حضور الموظفين ساعة ثامنة الصباح وقرار الثاني حضور الموظفين ساعة تسعة صباح ممكن نجمة عندما تستدعي ظروف الليه العمل يحضر الساعة كم طيب ما فيه ظروف عمل مستدعيه بأجل ساعة تسعة يبقى انا جمعت عند ايز تمام لكن هذا من الجامعة غير ممكن يا هقول بالنسخ يا بابا لازم معرفة بالمتقدمج له هنا الحديث يقول لا رأبة إلّا في النسيق ويبقى معنى كده ما فيش رأبة فاضل ويبقى معنى كده ما فيش رأبة إيه فاضل رأضه يجوز التفاضل قد كيلو دمرو يجوز عالدين كيلو ده رأبة ت главное الفاضل من الحديث قال لا رأبة إلّا بالنسيق فنقول النسخ هنا تمام. لا يثبت ليه لان مش عارف المتقدم من الايه متاخر فبالتالي ما اقدرش اقول ان ده ينسخ ده تمام يبقى لم يتحقق شرط الايه النسخ من معرفه المتقدم من المتاخر وعدم امكانيه الايه الجمع يبقى لما قلنا ان النسخ لا يثبت ندور على الايه على الجمع بقى لان اما النسخ واما الايه طب النسخ هنا لا يسبت بأن أبحث عن إيه؟ طريقة الجمع بل جواب الثاني وهو الجمع بأن النفي هنا لنأكمل لا نفي الأصل، فيكون معنى الحديث لا ربه شديد التحريم شديد العقاب إلا في النسيان. أمسك القلم. هنا نحمل النفي على نفي الكمال انا عندي ثلاث انواع من النفي نفي الزاد نفي الصحة نفي الكمال ايه ثلاث انواع دول نفي الزاد تمام اللي هو نفي الوجود لا احد في المزل يبدأ ده نفي الزاد في بعد كده نفي صحة تمام زي لا صلاة إلا بأم له الكتاب يبدأ نفي زاد في نفي كمان لا يؤمن من بات جوعان وشبعان وجار وجاره لجواره لا يؤمن هنا معنا نفي الصحة إني إيمانه بطل لا نفي الذات إنه ما عندوش إمام لا وعنده مبدأ يقول لا إلّا إله نفي نفيه كمال إن إيمانه مش كامل طالما إيه لم يطعم إيه جاره إيبه هنا النفي اللي هنا نفي كمال بقرينة إيه هي القرينة الأحاديث الأخرى المصرحة بوجوده طيب إيبه تكتب هذه الجزئية وحمله على نفي الكمال وحمله على نفي الكمال بقرينة الأحاديث المصرحة بوجود ربا الفضل يبقى معنى الكلام إيه لا ربا إلا في النسوء يعني لا ربا شديد التحريم إلا فين لكن مش معنى كده أنه ما فيش ربا في الفضل في لكن أقل تحريم تمام؟ او حرمته ايه قل وليست ايه اشد كيف فهمنا هذا المعنى طيب نعم طيب نقول ان النفي هنا نفي كمال يعني نفي كمال لا ربع الا في النسيئة يعني لا ربع شديد التحريم تمام الا في ماذا الا في النسيئة لما انا اقول لا ربا شديد التحريم انا ما بنفيش وجود الربا تماما انا بنفي وجود ربا مثله فين تحريم لكن ممكن ما في ايه اقل ما زي ما بقول ايه لا عالم في البلد الا فلان هل معنى كده ان ما فيش هالم تاني لا انا بقول لا عالم ايه في البلد الا فلان يعني في كل اللي العلوم الشرعية لكن غيره عالم في الفقه هذا عالم في التفسير هذا عالم في الحديث هذا عالم في اللغة لكن لا عالم يعني في كل العلوم إلا من إلا فلان تمام وهذه طريقة للجمل وهذه طريقة للايه للجمل طيب دليل او الجواب الثالث انه من رواية اسامة وحده انه من رواية اسامة وحده اما روايات رب الفضل فهي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الجماعة أقوى وأثبت الجواب الرابع وأن الحديث ربا الفضل مصبتة وأن حديث أسامة نافذ وأن حديث أسامة إيه؟ بيان في الربا عن غير الايه او غير النسيء لكن احاديث ربا الفضل بتثبت الربا في الفضل تمام نقدم اي احاديث المثبته فتتقدم الاحاديث المثبته على النافية يعني لو جانا رجل خرج واحد مسجد قادم ما فيش درس تمام وخرج الثاني قال لا ده في درس في كتاب الربا نأخذ بقول الاول الثاني ليه نعم اللي مع زيادة علم دليل نوال ده ايه ده في كتاب ايه الربا درس يبقى مع زيادة ايه علم يبقى نأخذ قوله فالنسبت مقدم على الايه على الناس نعم نعم الجواب الخامس أنه محنول على ما إذا اختلف الجنسان فيحرم ربا نسيئة ويجوز التفاضل اما ما روي عن عبد الله بن عمر، أما ما روي عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنه وابن عباس فقد صح أنهما رجا عنه لما بلغهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة الجزئية السابقة أحمول على ما إذا اختلف الجنسان إنه في هذه الحالة يجوز التفاضل ويحرم النسى النساء أو طحو النسي طبعا هذا كلام العلامة الشنقيتة رحمه الله ومعنى الكلام ان التفاضل يجوز عند اختلاف الجنسين تمام تفاضل يجوز عند اختلاف إيه الجنسين يعني بيع الملح بالتمر مثلا كيلو ملح بعشرة كلوات ايه طمر يجوز التفاضل عند ايه اختلاف الجنسين تمام وانه لا يمنع رب الفضل الا في الجنس الواحد اما رب النسيئة فقد يمنع في الجنس الواحد ازاي خد كيلو طمر بس تدهوني بعد ثلاث شهور اتنين كيلو في امت الجزئية دي يبقى محمول عليه على نوع معين انه هو اتحاد الجنس الربا لا يقع الا في النسيئة اذا كان الجنس ايه متحت مفهومة اما اذا اختلف الجنسان فما فيش ربا اصلا فضل واضح يا برأي طيب حسبنا هذا ان شاء من درس الرداء وباذن الله تبارك وتعالى في الغد على خير ان شاء الله شاب نال قلبه لامرأة النصرانية واتفق على ان تسلم واتزوج فمنهاهما القدر وتزوجت من نصرانه فالله ان يجاهد حتى اخذها من زوجها النصراني وجعلها تسلم وتزوجها يجاهد نفسه على طرد حب هذه المرأة من قلبه تمام؟ وأقول سلمكم الله واضح من من السؤال أن غيرته ليس مبعثها الدين لما مبعثها النفس مبعثها النفس والمرأة تنسى للمرأة كما جاء في الحديث فليأتي أهله فإنه عندها التي عندها تمام فإنه عندها التي عندها وتسميته ذلك جهادا لازلت أتعجب منه فرنصح أن يجاهد نفسه تمام والعشق مر وأسود تاريخ لي. الدنيا هو تاريخ العشاق والمحبين فأنصح خانا أن يعالج قلبه من حب هذه المرأة قبل أن يتمكن حبها من قلبه فيفعل به الأفعيل وفي تاريخ العشاق مدانين وفي تاريخ العشاق منتحرون واسمع ما قال أحدهم قال جني قالوا جننت بمن تهوى قلت العشق أعظم مما بالمجانية العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحيث والثاني يقول ولم أرى في الأرض أشقى من محب وإن رأى الهوى حلو المذاق فتراه باقيا في كل حالة مخافة فرقة او لاشتياقه فتسخى عينه عند اللقاء وتسخى عينه عند الفراغ فننصحه ان يجاهد نفسه ان يجاهد نفسه وان يطهر قلبه من حب هذه المرأة وميلي لها ولو كان فيها من الخير لأتى الله بها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكوا له فلانا وفلان قال لو كان به خير له لأتى الله به به والله تعالى على يقول أبان ما يقرب من سنة ونصف على إكمال بيتي للزواج فهل تنصحني أن أتقدم لخطبة أحد الأخوات أم أنتظر ماذا تقصد بإكمال البيت أفهم من السؤال أن عندك المكان تمام فإن لم تتزوج فمن يتزوج إذن وماذا يعني مدى يعني تريد أو ما معنى إكمال البيت هندا أن يكون في نيش الفضية هذا القتيل الموجود في البيوت ولا نفع ولا فائدة منه تمام؟ فاسمع شوف في الحديث قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك حميها قال لها فرض هل تجد في بيتك منه من شيء قال إيش لا أجد وما قال له أكمل بي ثم اسمع يا رفا الزواج يأتي بماذا بالرزق إن يكون فقراء وقال أبو بكر رضي الله عنه تمسوا الرزق بين في النكاح فعلا فعلا أحد أبواب الرزق العظم الكبرى هو ماذا الزواج والله الزواج في فقر وارجو ان يفهم من استطاع منكم الباء ليس المقصود بالباء عليه على ايه على مفهوم زماننا يعني الشبكة صحيح ونيش الفضية وغرفة النوم والعكش والاساس ليس هذا المقصود بالباء انما الباء على باء الزواج ان يستطاع ان ينفق على ماذا؟ على بيت أن يقوم بحق هذا البيت من النفقة، من النصيحة، من ال من الرعاية، فأقول لك أخي الفاضل تقدم، تقدم إن شاء الله تبارك وتعالى خدمة يعني إحدى أخواتك وأسر الله جل أن يوسع عليك من بدرس يقول أخونا اقترضت مبلغ من المال أحد الأقارب وأنا أتاجر بجزء من هذا المال والباقي اشتريت به سيارة للعمل يخرج زكاه المال على الجزء المتجردين اذا بلغ شروط الزكاة او اذا تراكمت فيه شروط الزكاة من حوالان الحولي من بلوغ النصاب ان يكون مالا ناميا او مقدورا عليه مقوما اذا كان فيه هذه الشروط وجبت فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة تمام لعموم عموم قولي والذين في أموالهم حق معلوم في السائل والمحور هل كتابة قائمة الزواج كما يحدث اليوم من الإسلام أم لا لا ليست من الإسلام وهذا والله من تحسير الزواج ومن هنا كانت المحصلة كما يقال ستة ملايين امرأة في سن الزواج اليوم ستة ملايين امرأة حتى صارت الأم اليوم يعني تدلل على بنتها كما وقال وكثيرا ما أدخل بيوت تقول لي يعني إحدى النساء الكبار عندي بنتي أنظر في زوجي وتكون كبيرة في السن، بسبب ماذا ما يحصل منا من إيه من تحسير الزواج شوف شك صحيح بعدين الأفاف وتجد الأب يقول أنا ما بجيبش خشب. شوف كلمة خشب. وحقيقة هذا الخشب إنه إيه آلات مولفة. الياهل يسميه خشب. تمام؟ يعني تسهيلا وتاهينا من أمري. صحيح. بعدين الشارات أخرى. من من فرح. و... ولو حتى كان على ضيق لك آلاف جنيه. فمن أين الشباب بهذه النفقات أين إن من يمن البركة من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير خطبتها أو تيسير خطبتها وتيسير نكاحها وتيسير ايه؟ رحمها وتيسير رحمها أيسرهن مهلا أكسرهن بيه فقائمة الأساس بهذا تكون كاشترات المهن فيعظم بذلك مهر الايه المراه جدا وليست من الاسلام نعم لا يكتب عليه لو دفع عنه. طيب أخونا اللي يريد الزواج يعني ممكن يكتب مواصفاته في ورقة ولهل لا نعينه على ذلك رؤية احد الصالحين في المنام اكثر من مرة في اسبوع واحد هو على هيئة يدعو الله ويعلم الناس في رؤية خير بيظهر فيها مثلا لو رأيت احد الصالحين منها العباد مثلا او من العلماء هذا له معنى يعني من يرى سيدنا عمر مثلا هذا يلهم الحق والصواب تمام من يرى مثلا سيدنا عثمان هذا يرزق اخلاق كريمة كالحياء تمام وسخاء يد من رأى سيدنا علي يلهم عقلا راجحا تمام والله المستعان هل يجوز دفع زكاة المال لبناء المستشفيات لا يجوز دفع زكاة المال لمستشفيات لأن الآية قالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين فلابد أن هنا تلآية من ديان حقيقة بين ثنتين الأولى بارك الله فيكم ما هذا كلما أجبك سؤالا جاء آخر انتك يا رجل حسبنا هذا اقول لا يجوز ولا بد ان بياني اثنتين في موضوع الزكاة الاولى ان الزكاة على الترتيب الوارد في الاية استوعب الفقراء اولا ثم ننتقل الى ماذا الاصنف المساكين وهكذا فلا يجوز ان احنا نعدل عن الترتيب الجاه الذي جاء فيه ما الدليل هل هذا الحديث لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم على اهل بيت افقر ايه مني فقال خذ هذا فاطعمه اهلك ونفسك تمام فلم يتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم الى ماذا الى غيره لماذا ثانيا هو نفسه فاهم هذا بدليل قال على اهل ايه بيت افقر ايه بما دل على ان الافقر ثم الفقير ثم ثم الى اخره ثانيا لا يجوز دفواء المستشفيات لبناء المستشفيات لأن الآية قالت نعم وفي سبيل الله لكن المقصود بسبيل الله هنا ماذا؟ الجهاد ما الدليلها لأن هذا المقصود بسبيل الله هنا الجهاد بقراء سلاسل القرينة الأولى إن الجهاد جاء ذكره في القرآن في سبيل الله ثانيا تفسير بعض السلف للآية في سبيل الله يعني له جهاد. سالثا إنما التي جاءت في صدر الآية إنما تفيد الحصر فلو قلنا في سبيل إلى كل وجوه الخير بناء المستشفيات بناء الطرق بناء كذا نفقت كذا نفقت طلبة العلم كذا لضاع الحصر الوارد في أول الآية وصار الحصر بلا معنى. ولا يمكن أن يكون كلام الله أزد وجل عليه ولا جوز فوار بناء المستشفيات وحسبنا هذا شاء الله تعالى من درس الليلة وصلدهم على نبينا محمد وحال أعالي وصاحبه وسلم